لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب حددت سرعة عربة تنقل مواد خطرة بـ 70 كم في الساعة بالطرقات إذا تجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كيلو جرام دون تجاوز 12000 كيلو جرام.